أولاء انتم الذين لعنه الله أولاء انتم الذين لعنه الله ومن يلعن الله بل لن تجد له نصيرا ومن يلعن الله بل تجد له نصيرا